وَقَُ رَبوعدُ الحَّ فَإذاه يشاخِصَة أَذصارُ الذيَكَفَ وََ رَب وَعدُ الحَدّ فَإذاَاه يشاخِصَة أَذصَ الذيكَفَ فَإذاه شاخِصَة أَذصار الذيَكَفَوا في غفلة من هذا ظالمين فإذا هي شاحقة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من